ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تقفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين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 وَإِهُ لَلتَذكِرَةٌ للِمُتَّقينَ وَإِنَّا للَعَلَمُ أن مِنْكُم مُكَذبين وَإهُ لَلحَسررَةٌ على الكافِرين وَإِهُ لَحَبُّ الَقين فَسَبِّحْ بسْنِ رَبِّكَ العظِييم